سفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كذيب قانو ت الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حراضا أو تكون من الهالكين قال إنما